وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترزمون وإن لم تؤمنوا لي فعتزنون فدعا ربه أن فأسرب عبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرطون كم تركوا من جنات وعون وزروع ومقام كريم وَنَعْمَتَ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ كَذَٰلِكَ وَأَرْسَلْنَا هَٰطُلًا آخَرِينَ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنذَرِينَ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ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 هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ فَأْتُونِي بِآيَةٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ طُبِعَ عَلَيْهِمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا لا بِالْحَقِّ وَلَا فِئْنَا أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ